بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّمَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ أَفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ فَبَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَن بعض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 ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك الظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أَزْوَادًا خَيٌ مِنْ كُن أَزْوَادًا خَيْرٌ مِنْ كَُّ مُسلِْمَاتِم مُؤْمِنَاتٍِ قَانتَاتِباتات خانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا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 توبوا الى الله توبه نصوحا نسربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار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 نَبِيٌّ يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْضُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فلم يغنيا عما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع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 وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ مِنَ الْقَانِتِينَ